بسم الله الرحمن الرحيم. الْكِتَابُ وَالْكِتَابُ مَسْطُورٌ فِي رَقٍّ مِّن مَّنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ تَمُرُّ السَّمَاءُ مَرْأً وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خِضَمِّ الْعُدْوِ يَوْمَ يُدْعَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ مِمَّا فَعَلَا فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِن سَتَقِينُ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكِينَ بِمَا آتَاهُم رَّبُّهُم وَوَقَّاهُم رَّبُّهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُسْتَكِينٌ عَلَى فُرُرٍ صُوفَتِي وَزَوْجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَنذِرْنَا أَنَّهُمْ بِفَاحِشَةٍ وَلَحْمٍ من مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا فَاللّهُ أَعْلَمُ وَيَقُولُ فُعَلَيْهِمْ بِاللَّهُم كَأَنَّهُمْ لُؤْلُمٌ مَّتَثَرُونَ وَاقْتَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَالَ عَذَابَ السَّمُ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَدْجُنٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ أَتَرَبَّصُ بِهِ عِيدَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ قَاهِرُونَ اَمْ يَمْلِكُونَ فَقَوْلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ من مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُم مُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ بِهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعٌ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَلَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْعَيْدُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْسُومٌ فَدَرُّوهُمْ حَسْبَٰنَا يُؤَاخِذُ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا مِّن دُونِ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ واسبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تكرم ومن الليل فسبحوه اذ باكروا وجوده